وَاسْمَع غَيْرَ مُسْمَعِهِ وَرَاءَ عَلَى الأَيَّامِ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَأَقْوَمُ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يا أيها الذين أُوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطم سوjoها خنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا